بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُوفَكُ عَنْهُ مَنْ يُوفِكُ فُتِلَ الْخَرَّاصُونَ في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنت إن المتقين في جنات یهجون وبلسحارهم یستوفرون وفی اموالهم حقالسایل والمحروم وفی لرض آ في السماء رزقكم وما توعدون فا رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما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 فنجان جس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز العتيق قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون إلى قوم مدرمين لنرسل عليهم حجابا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 وقفتنا فيها آية للذين يصافون العذاب لليم وفي موسى إذا ارسلناه إلى فرعون بثلقان وقال بركنه وقال ساحر نوم فَأَخَذْنَاهُ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عادن ذا ارسلنا عليهم الريح العقيم لا تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى عَتَوْا عَن نَّذْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قيام وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ أَوَقَبَلُوْا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ أَبْنَيْنَا هَا فرشناها فنعمل ماه دون ومن كل شيء إن خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون ففروا. مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ نِيلَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مبين كما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر نوم جنون أتواصوا به بل هم قوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل لل کفروا من يومهم